حامين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب No will وَفِي يَوْمٍ وَتَجَعَلُنَّ لَهُ أَدَادَ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا غَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ ¡Hola! خلفهم ألا تعقرون إلا الله؟ قالوا لو شاء ربي أنزل ما أكن فإن بما أرسلته. منهم قوة وكانوا بآياتنا يجهلون، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسابات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا أخزى وهم لا ينصرون وأما تمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون شهدتم علينا قالوا أنطق الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه أي يشهد عليكم سمعكم ولا لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وطيطنا لهم قرآن فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خرفهم وحق عليهم القرآن فيه Hey. جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أين الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما, نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة